بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانتا حل بهذا البلد ووالده وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد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 وما أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةَ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةَ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةَ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةَ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة